بسم الله الرحمن الرحيم Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما وتكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى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 والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 119. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 110. لأماناتهم وعهدهم راعون هم بشهاداتهم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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم أَيَطْمَعُ كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إِنَّا خلقناهم مما يعلمون فلا فَلَا وَقَسَمُوا بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا منهم وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أذصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُسُبٍ يُوفِضُونَ خاشعةً أبصارهم ترهبهم ذلة